بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما كذبت ثمود وعاذ بالقارعة فأما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 فيوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية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 من أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيتَنِ لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهِ يَا لِيتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَا أَغْنَى عَنِ مَالِهِ هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِهِ